أسيوت أضاءت أنوارا وافتتحت للخير الباب وأريج الحب وعطرنا والناس اجتمعت أحبابا الشيخ محمد شرفنا لقدومك جئنا ترحابا ووفقك الله لما يرضى وجزاك عيما وسوابا أصيب أضاءت ألوارا وافتتحت للخير الباب وأريج الحب وعطرنا والناس اجتمعت حس على شبكة وارتل